يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ثناء زواجًا منكم أو آخرًا من وعيكم إن أذن ضربت في الأرض فأصابتكم الموت